بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هوداه و بعد فكنا وصلنا إلى باب ما جاء في الرياء نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى بعد قال الإمام العلامة المجدد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 وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء يعني شرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فردته وشركه رواه مسلم وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخفف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد قال رحمه الله تعالى هنا باب ما جاء في الرياء أي باب ما جاء في النهي عن الرياء وتحريمه عقد هذا الباب لبيان النهي عن الرياء وتحريمه والرياء مصدر راء يراء رياء مصدر راء يراء أي أظهر عمله ليراه الناس أظهر عمله ليراه الناس كما جاء في الحديث من يراء يراء الله به ومن يسمع يسمع الله به الله به وهنا ذكر أهل العلم فرقا بين الرياء والسمعة طلب الرياء وطلب السمعة قالوا إن الرياء يكون في الأعمال التي ترى فيما يراه الناس والسمعة والسمعة تكون في الأعمال التي يسمعها الناس الرياء يكون في الأعمال التي يراها الناس مثل الصلاة والزكاة والحج والرياء والسمعة تكون فيما يسمعه الناس مثل الذكر والمحاضرات وغيرها صلى الله عز وجل أنا ولكم الإخلاص وهذا الرياء قد يكون أكبر وقد يكون أصغر النصوص دلت على أن الرياء من الشرك الأصغر أخواف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فقال الرياء أو يسير الرياء وهذا الاختلاف في الرياء في حكمه بين كونه أكبر أو أصغر بحسب حال قائله وقصده بحسب حال قائله وقصده مثال الأكبر أن يأتي ويرائي لغائب أو صنم أو يظن أنه يراه ويشهده ومثله رياء المنافقين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فأكبر يعني ليس في قلبه إلا طلب الناس ليس في قلبه إرادة وجه الله سبحانه وتعالى واختلط الرياء به لا لا يريد إلا وجه الناس خالص يعمل خالصا للناس قد يكون أصغر إذا دخل عليه الرياء وطرأ عليه وكان يسيرا فهذا رياء يكون شركا أصغر ذكر قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم في آخر سورتي الكهف بيّن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بشر فلا يجوز أن تغلو فيه ولا أن تطروه كما أطرى النصارى المسيح ابن مريم إنما هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فيها دليل على أن أول أمر وأعظمه هو التوحيد فمن كان يرجو لقاء ربه قال أهل العلم كل آية في القرآن فيها الرجاء تتضمن رؤية الله في الدار الآخرة لذلك ذكروا هذه الآية من الأدلة على رؤية المؤمنين لربهم كل آية فيها لقاء الله يرجو لقاء الله وهذا منص عليه سعلب ومنحد أمة اللغة قالوا كل آية فيها اللقاء أي رؤية الله في الدار الآخرة ماذا يعمل الذي يريد وجه الله يطبق شروط قبول العمل فإن العمل لا يقبل عند الله عز وجل حتى يكون خالصا متابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم صوابا فليعمل عملا صالحا دليل على اي شرط المتابعة ولا يشرك بعبادة ربه احدا دليل على الاخلاص قال ليبلوكم ايكم احسن عملا كيف يكون العمل حسنا مقبولا قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قل يا أب علي فسر لنا هذا قال إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل صوابا يعني على السنة إذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم حتى يكون لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا لذلك الناس في هذين الشرطين كما قسمهم ابن القيم أربعة أقسام شروط العبادة أربعة أقسام قسم الأول هم شر الناس وهم الذين لا لم يجمعوا لا ولا المتابعة جاءوا بعبادات اخترعوها من عندهم ورجوا بها آلهتهم شر الناس خير الناس من جمع بين الشرطين عبد الله بالإخلاص والمتابعة وأما من اختل عنده الإخلاص وإن كان في الظاهر متابعا فهذا يدخل في ماذا في المرائم في قسمنا أو في بابنا هذا أهل الزيار أو المنافقين وأما من أخلص ولم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إخلاص ناقص أن من لوازم الإخلاص متابعة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يدخل فيه أهل الأهواء والبدع الذين يزعمون أنهم يحبون الله ورسوله ويفعلون هذه الأمور محبة لله لكنهم لم يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم فعملهم لا يقبل. ذكر حديث أبي هريرة مرفوعا ومرفوعا معناها إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت قال الله تعالى أي أنه حديث قدسي والصواب في الحديث القدسي أن لفظه ومعناه من الله ويخطئ من يقول إن اللفظ من الرسول والمعنى من الله هذا من مداخل الأشاعرة الذين يقولون بأن القرآن أو كلام الله هو عبارة عما عن المعنى الذي في نفس الله لا الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله تعالى كما أن القرآن لفظه ومعناه من الله تعالى لكن ما الفرق بينهما في التحدي الله تحدى في القرآن في التلاوة ترتيل الأجر مترتب على قراءة القرآن كل حرف بعشر حسنات هذا يفترق بينه وبين الحديث القدسي قال تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه هذا فيه بيان براءة الله من الأعمال التي فيها شرك وبراءة الله ممن يفعل الشرك وهكذا على أهل الإيمان أن يتبرأوا من الشرك وأهله إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله فالله غني سبحانه وتعالى عن أعمالنا عن طاعاتنا عن توحيدنا ربنا غني سبحانه وتعالى عن جميع أعمال العباد لا شك أنه غني عن الشركاء وعن الشرك وعن العمل الذي يقع فيه الشرك هذا الدليل على أن الشرك من محبطات الأعمال ومن الشرك ماذا الرياء ذكر حديث أبي سعيد مرفوعا وهو حديث حسنه الشيخ للباني رواه أحمد ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال فقوله هنا أن الرياء أخوف من المسيح الدجال لماذا؟ لأن الدجال يعرف وله علامات ويعرفه أهل الإيمان لكن الرياء والشرك الخفي يكون في ماذا في القلوب ذلك سماه خفية قال عليه الصلاة والسلام الشرك الخفي خفي لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله قد ترى هذا الرجل الذي يصلي على السنة لكن قلبه تجده توجه إلى غير الله هذا ظاهر أو خفي خفي ثم فسر هذا الشرك الخفي ذكر نوع من أنواعه وإلا فإن الشرك الخفي واسع لكن ذكر نوع من أنواع الشرك الخفي وهو يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل أو من نظر رجل لما دخل عليه رجل وعرف أنه يراه حسن صلاته وزينها فهذا من أهل الغيال والشرك الخفي من أهل العلم من جعل الشرك ثلاثة أقسام شرك أكبر شرك أصغر وشرك خفي وبعض أهل العلم هو الصواب والذي رجحه الشيخ باز رحمه الله تعالى قال أنهما قسمان شرك أكبر وشرك أصغر لكن الشرك الأكبر منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي مثال الشرك الأكبر الظاهر عبادة الأصنام ليس كذلك يسجد للصنم يذبح له مثال الشرك الأكبر الخفي الشرك المنافقين ليس كذلك منافقين يؤمن في الظاهر لكنه في الباطن هذا شرك خفي أصغر أو أكبر أكبر مع أنه أيضا خفي والشرك الخفي والشرك الأصغر أيضا منهما هو ظاهر ومنه ما هو الحلف بغير الله اسمع ظاهر شرك أصغر ظاهر الرياء ويسيره شرك أصغر خفي ها هنا مسألة سيشير إليها الشيخ في الشرح وهي هل الرياء يبطل العمل أو لا يبطله آه الرياء يبطل العمل أو لا يبطله فيه تفصيل وهذا سيأتي في شرح الشيخ لأن الشيخ شرح بابين معا باب الرياء وباب إرادة العمل أو إرادة الدنيا انتبه لهذا التفصيل العمل الذي يكون لغير الله، العمل الذي يقع فيه إرادة وجه غير الله سبحانه وتعالى يأتي على قسمين يعمل. للدنيا أو لغير الله مطلقا لا يريد فيه وجه الله بأي صورة من الصور لم يعمل إلا لأجل المراءات والدنيا فهذا عمله باطل ومن أمثلته حال المنافقين وهو يدور بين الشرك الأصغر والأكبر إذا زاد صفح شركنا أكبر النوع الثاني وهو العمل لله لكن اختلط معه الرياء عمل لله اختلط معه ماذا الرياء فهذا على قسمين دخل الرياء عليه في أصل العمل دخل عليه الرياء في أصل العمل لكنه يريد وجه الله لكن دخل عليه الرياء في أصل العمل قبل أن يكبر دخل عليه الرياء دخل في صلاته فما دخل عليه الرياء في أصل العمل فهو باطل القسم الثاني طرأ عليه الرياء في أثناء العمل طرأ عليه الرياء في أثناء العمل مثله يصلي في الركعة الثانية هنا دخل الرياء فهذا ينقسم إلى أيضا قسمين. بسم الأول لم يسترسل معه يعني لم يمشي معه ورد عليه الرياء ورودا ثم قال عودي بالله مش طارج لم يسترسل معه فهذا من بعد الوسوسة ولا يضره شيء أنه ما مشى مع الرياء طرأ عليه أنه يزين عبادته ثم قال يعني الشيطان أورد هذه الفكرة في ذهنه فاستعاذى وترك هذه النية فهذا عمله باطل او صحيح عمله صحيح اما اذا استرسل مع الرياء مشى مع الرياء هنا عمله باطل ام غير باطل على نوعين اذا كانت العبادة متصلة فتبطل كلها مثل الصلاة إذا طرأ عليه الرياء في الركعة الثانية ثم استرسل معه إلى انتهاء الصلاة فهذا يبطل كل الصلاة إذا كانت العبادة متصلة فتبطل كلها إذا كانت العبادة منفصلة فيبطل ما دخل فيه الرياء مثل الذكر تجالس في المسجد تذكر الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لكن في وسط الذكر دخل الرياء فيبطل ما دخل فيه الرياء لكن ما يبطل ذكرك قبل ذلك لأنها عبادة ماذا مفصلة عندك مبلغ من المال تتصدق به تصدقت على هذا تصدقت على هذا ثاني ثالث ثم في الرابع دخل الرياء الأول والثاني والثالث يبطل أو باقي باطل لأنها ماذا إبادة منفصلة واضح التفصيل ذكره ابن رجب والطبري وغيره في شرح كتاب فتح فتح المجيد وأيضا أشار إليه السعدي هنا رحمه الله تعالى إذن نرجع تفصيل هذا مهم نقول العمل إما آه. كتبتم العمل في أوله ينقسم إلى كم قسم ما الأول النعم والثاني اختلط به الرياح. هذا المختلط كم نوع كيف فاصل العمل فهو باطل والثاني أثناء العمل إذا جاء في أثناء العمل كم قسم القسم الأول نعم وسواس والثاني لم استرسل ثاني استرسل معه إذا استرسل معه كم قسم وهما المتصلة ما حكمها والمنفصلة نعم أحسنتم نقرأ المسائل قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير آية الكهف الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه من الرياء هنا إشارة إلى أنه إذا كان يخاف على الصحابة وهم أكمل هذه الأمة إيمانا فكيف بحالنا نحن الضعفاء فهذا يعطينا وجوب التحرز الأعظم والأكبر الثالثة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه يعني اختلاط العمل لعمل لله الذي طرأ عليه الريا طرأ عليه الريا نعم <تصفيق> باب ثم نقرأ الشرح للبابين على باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة إن أعطي رضيا وإن لم يؤطى سخطا سعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغضرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع نعم هذا الباب باب إرادتي أو من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا هذا الباب داخل في الرياء لكنه أفرده المؤلف رحمه الله تعالى لأنه من أشد أنواع الرياء ولأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته على كثير من عمله الذي يعمل لأجل الدنيا تغلب إرادته على كثير من عمله بخلاف الرياء الرياء قد يطرأ عليه طرؤا في عمل معين مثل ذاك الرجل يزين صلاته لكن الذي دخل في الدين لأجل الدنيا أو أن غالب أعماله يقدم الدنيا فهذا يدخل على جميع أعماله إذا اعترضت الدنيا مع الصلاة قدم الدنيا وإذا اعترضت مع الزكاة قدم الدنيا وإذا اعترضت مع الص... مع الحج قدم الدنيا هكذا فتجد أن غالب أعماله يريد بها الدنيا لأجل ذلك أفرده المؤلف رحمه الله تعالى في باب المستقل ذكر قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها زينتها أي ثوابها أي أن هؤلاء ما عملوا إلا لأجل الدنيا فهذه الآية في الكفار الذين عبدوا الله لأجل الدنيا مثل المنافقين ما دخل في الإسلام إلا لأجل الدنيا لكن عموم هذه الآية فإن كانت في الكفار عمومها يوجب الحذر من إرادة الإنسان بعمله الدنيا ولو كان ذلك في بعض الأمور يوجب الحذر من إرادة الإنسان الدنيا ولو كان في بعض الأمور لأن العقوبة هنا شديدة قال ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا لأن أعمالهم تحبط لأنه ما أرادوا وجه الله إنما أرادوا الدنيا وباطل ما كانوا يعملون أي أن عملهم في نفسه باطل وليس له ثواب العمل في نفسه باطل وليس له ثواب ثم ذكر حديث أبي هريرة تعيسى أي هلك عبد الدينار الدينار من الذهب سماه عبدا لأنه حريص عليه وحريص على جمعه وقال هنا عبد الدينار ولم يقل تعيس مالك الدينار سماه عبدا هذا إشارة إلى أن أو إلى أنه انغمس في محبة الدنيا وشهواتها حتى أصبح عبدا لها للدنيا وهنا العبودية تكون مراد في هذا الحديث من أحاديث الوعيد وهي داخلة في الشرك الأصغر ليست عبودية الشرك الأكبر إنما هي عبودية الشرك الأصغر إلا إذا كان عمله كله لأجل الدنيا ولا يريد إلا الدنيا فهذا حال المنافقين لكن تسميته عبدا هنا يدل على خطورة التعلق بالدنيا تاعيس عبد الدرهم أي الفضة دراهم تكون من الفضة تاعيس عبد الخميصة خميصة القميص مخطط عليه أعلام هذا يسمى خميصة تاعيس عبد الخميلة الخميلة هي الثوب الذي يكون في آخره أهداب هدب تزين بها ثياب وهذه كلها مما كان العرب يحبونها حتى أصبح بعضهم إشارة إلى محبة الدنيا والتجارة والعمل بهذه الأشياء ذهب الفضة إن أعطى رضي ما علامة كونه يعمل للدنيا وليس لله من أعظم العلامات أنه إذا أعطى من هذه الدنيا تجده راضي لكن إن منعها سخط وجزاء وانتكس وترك الدين فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا إذا هم يستخطون كما هو حال المنافقين. تعس وانتكس هذا من الدعاء عليه تعس من التعاس وانتكس من الرجوع إلى حال الشر وإذا شيك فلنتقش وهذا أيضا من الدعاء عليه إذا شيك فلنتقش إذا شيك أي إذا أصابته شوكة إذا أصابته شوكة فلن تقش أي لا يستطيع إخراجها بالمنقاش فهذا من الدعاء عليه والمراد به سوء العاقبة في الدنيا والآخرة سوء عاقبته في الدنيا والآخرة ثم ذكر العبد الذي يكون عمله لوجه الله سبحانه وتعالى ما علامته علامته أنه لا يحب الشهرة ولا يرغب بها وحيثما وضع فهو راض بقضاء الله وقدره طوبى لعبد طوبى شجرة في الجنة لدعى له بدخول الجنة آخذ بعنان فرسه العنان هو اللجام الذي يوضع في فم الفرس ثم يمسك التحكم به آخذ بعنان فرسه في سبيل الله يعني أنه بذل نفسه لأجل الله لا قدم الدنيا أشعث رأسه مغبرة قدمه أي أنه أشغله الجهاد عن التنعم عن ترتيب شعره وعن تضيف تنظيف بدنه من التراب والغبار. إن كان في الحر حيثما وضع في الجيش فهو راضٍ أهم شيء أنه يكون لله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة. وإن كان في الساقه كان في الساقه. ساقه مؤخرة الجيش آخر الجيش. إن استأذن لم يؤذن له. وإن شفع لم يشفع أي أن حاله غير مشهور لأنه لا يريد الشهرة ولا يبحث عنها كما جاء في الحديث الآخر ربا أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له هذا مثلها إن شفع إن استؤذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع أي أنه لا يعرفه الناس لا يريد إلا وجه الله هذا من شدة تواضع والخمول عن ذكر الناس وعن البحث عن الدنيا والشهرة فيه مسائل فيه مسائل الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة الثانية تفسير آية هود الثالثة تسمية الإنسان المسلم الدينار والدرهم الخميصة وانتبه هنا لقوله ماذا المسلم هذا فيه إشارة إلى أن هذه العبودية هي من باب ماذا الشرك الأصغر نعم الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضيا وإلا لم يعط ساخطا. الخامسة قوله تعس وانتكس. الثالثة قوله وإذا شيك فلن تقش. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. نعم نقرأ شرح الشيخ. والعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. باب ما جاء في الرياء ثم قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا اعلم أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد والعبادة وهو أن يغصد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله فيقوم بأصول الإيمان الستة وشرائع الإسلام الخمس وحقائق الإيمان التي هي الإحسان وبحقوق الله وفقوق عباده مكملا لها قاصدا بها وجه الله والدار الآخرة لا يريد في ذلك رياء ولا سمعة ولا رياسة ولا دنيا وفي ذلك يتم إيمانه وتوحيده ومن أعظم ما ينافي هذا مراءات الناس والعمل لأجل مدحهم وتعظيمهم أو العمل لأجل الدنيا فهذا يقدح في الإخلاص والتوحيد وعلم أن الرياء فيه تفصيل، فإن كان الحامل لعدى على, على العمل قصد، فإن كان الحامل لعدى على العمل قصد مراءات الناس واستمر على هذا القصد الفاسد، فعمله حابط وهو شرك أصغر، ويخشى أن يتضرع به إلى الشرك الأكبر. وهذا الذي قلنا النوع الأول وهو أن يكون عمله فقط لأجل مراءات الناس. أما العمل المختلط، بمراءات الناس مع وجه الله نعم وإن كان الحامل على العمل إرادة, الله إرادة وجه الله مع إرادة مراءات الناس ولم يقل عن الرياء بعمله فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل وهذا الذي ذكرنا أنه استمر مع الرياء نعم وإن, وإن كان... كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده ولكن عرض له الرياء في أثناء عمله فإن دفعه وخلص إخلاصه لله لم يضره وإن يعني النوع الأول الذي ذكره كان الرياء يعني أراد وجه الله مع إرادة مرآة الناس في أصل في أصل العمل واستمر عليه هذا باطل لكن إذا عرض له الرياء هذا الذي قلنا رياء الطارئ في أثناء العمل نعم فإن فإن دفعه وخلص إخلاصه لله لم يضره هذا الذي قلنا لم ماذا؟ ما لم يستغسل وسواه ما يضر وإن, وإن ساكنه وطمأن إليه نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء وتقاوم العمل لله وما, وما خالطه من شائبة الرياء نعم يعني هنا نزيد نحن قضية التفصيل إذا كان العمل متصل أو غير متصل كما ذكره بعضها العلم والرياء والرياء آفة عظيمة ويحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس على الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة والاستعانة بالله على دفعها لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا المقصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة فهذا ليس له في الآخرة من نصيب وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لابد أن يريد الله, أن يريد الله والدار الآخرة نعم هنا يذكر لك الآن أقسام العباد الذين يريدون بعمالهم الدنيا وذكر هنا ثلاثة أقسام قال لك القسم الأول هذا الذي يريد بعمله كله ماذا؟ الدنيا فهذا عمله لا يصدر عن مؤمن وهذا حال المنافقين يعني أن إسلامه كله لأجل, لأجل الدنيا دخل لأجل المال فقط أنا مسلم لأجل المال فهذا لا يصدر عن مؤمن هذا النوع الأول قال أما النوع الثاني يكون عمله لله ولأجل الدنيا يعني اختلطا فهنا إذا كان متقاربين أو متساويين فهذا عمله باطل لنقص الإخلاص لله عز وجل ونقص الإخلاص هنا يؤثر على هذا العمل لكنه يكون من باب ماذا الشرك الأصغر وأما إن كان الثالث عمله لله سبحانه وتعالى لكن يعلم أن هذا العمل يترتب عليه جعل أو غنيمة لكنه هو يريد نيته كلها ماذا لله عز وجل مثل الجعل لإمام المسجد أو لحلقات القرآن أو لغيرها فهنا هو ما عمل لأجل هذا الجعل؟ هذا المال وإنما عمل لأجل الله ثم أعطي ما يكفى في شؤون حياته ومثل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى جاء جاهد وحصل الغنيمة فهل الغنيمة تبطل جهاده لا لا تبطل جهاده لأنه أصلا عمل لمن لله ثم جاءت هذه الأشياء تبعا لعمله لله سبحانه وتعالى فهذا لا يضره شيء هذا لا يضره شيء لكن إذا دخل نيته الغنيمة هنا يبدأ العمل ماذا ينقص أجره حتى تكون نيته كلها للغنيمة عند ذلك يبطل جهاده وعمله نعم وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما ولكنه يأخذ على عمله جعلا ومعلوما يستعين به على العمل والدين كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معينا له على قيام الدين ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزء كبير لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة، كما قد عرف تفاصيل ذلك. فهذا التفصيل يبين لك حكم هذه المسألة حكم هذه المسألة كبيرة الشأن ويوجب لك أن تنزل الأمور منازلها والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وقال الإمام أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإثنان وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيق فيهلك وعن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباما من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلا قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه نعم هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان وجوب تحقيق الاتباع وتجريد الاتباع في بياني تجريد وتحقيق الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وتجريد الاتباع يكون بتقديم قوله على قول أي أحد كائنا من كان. فمن قدم قول غيره مهما علت منزلته من عالم أو أمير فهذا ما حقق الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب مع الأبواب السابقة في الرياء وإرادة الدنيا أيضاً إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى شروط قبول العمل. أنما ذكر الإخلاص ذكر بعد ذلك ماذا؟ الاتباع. قال باب من طاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله. وتحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا أربابا أي شركاء فالعلماء والأمراء لا شك بوجوب طاعتهم فإن الأمراء يطاعون فيما يأمرون به من المعروف والعلماء يطاعون فيما يفتون به من أمور الدين لكن كل هذه الطاعة من الأمراء أو العلماء هي طاعة تابعة لطاعة الله ليس الطاعة مستقلة إنما الطاعة استقلالا لا تكون إلا لأمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك لما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لماذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم قال أهل العلم لأن طاعتهم تبعا ليست استقلالا لما جاء إلى أمر الله قال أطيعوا الله أي أن طاعته طاعة مستقلة كل أوامره وأطيع الرسول ما قال والرسول وأطيع الرسول أي أنكم يجب عليكم أن تطيعوا الرسول في كل أوامره لكن لما جاء إلى أولاة الأمر ما قال وأطيعوا أولي الأمر قال وأولي الأمر منكم قال وأولي الأمر أي أنكم أطيعوهم تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام أي أن من أطاع منهم أو من أمر منهم بمعصية الله فلا يجوز ماذا طاعته لأنك إذا أطعته قدمت أمره على أمر الله وأمره رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا الباب في ذم التقليد وخصوصا مع ما كان يعايشه الإمام رحمه الله تعالى وما نعايشه في هذه العصور وغيرها من فتنة التقليد تقليد الأشيائي أو أهل الطرق أو تقليد المذاهب الفقهية وترك الدليل العلماء حكبو عبد البر وأبن القيم وغيره أن المقلد جاهل التقليد ليس بعلم بل هو جهل أنه لا يقلد إلا جاهل إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس كالأعمى هما أخواني إذ أجمع العلماء ذو القيم في النونية إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس كالأعمى هما أخواني ثم ذكر لك أثر ابن عباس في بيان وعيدي من يقدم قول حتى أبا بكر وعمر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيوشك وان تنزل عليكم حجارة من السماء وعيد لهم فهذا في من خالف برأيه واقتدى بأبي بكر وعمر في مسألة فيها نص شرعي فكيف بمن هو دون أبي بكر وعمر فكيف بمن يقلد الجهلاء كيف بمن يقلد أهل الأهواء والبدع؟ الشافعي رحمه الله يقول أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان أجمع العلماء أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائن من كان إذن هذا فيه التغليظ على ترك الدليل التغليظ على ترك الدليل ثم ذكر قول أحمد أجبت لقوم عرف الإسناد وصحته إن عرفوا الدليل ثم يذهبون لدوائي سفيان سفيان المقصود به الثوري يعني أنه إذا تعارض قول سفيان مع الدليل يجب تقديم ماذا الدليل ثم ذكر عقوبة هذا قال وليحذر الذين يخالفون عن أمره والتقليد داخل في مخالفة أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب آليم الفتنة هنا فسرها بالشرك يبدأ يفتتن ويتقلب في الفتن حتى يخرج إلى الشرك فيزيغ ويهلك والأئمة كلهم حتى الأئمة الأربع كلهم صح عنهم أنهم كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا جاءكم قولي يعارض قول رسول الله فاضربوا بقول عرضه الحائط فهذا كله من أقوال الأئمة فمن يتعصب لمذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد هذا ليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الواجب هو اتباع الدليل والأخذ بالدليل سواء قال به أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة أو غيره العبرة بماذا؟ بالدليل ذكر حديث عدي بن حاتم في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الأحبار المقصود بهم اليهود والرهبان المقصود بهم النصارى جعلوهم أربابا أي جعلوهم آلية من دون الله سبحانه وتعالى هذا تعبد شركي ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعبد بأنهم يطيعونهم في تحريم ما حل الله وتحليل ما حرم الله وهنا ذكر شيخ الاسلام تيمي رحمه الله وهو تفصيل مهم وهذا ما يخطئ فيه التكفيريون الآن والحزبيون يقولون كل من أطاع الحاكم في المعصية فهو كافر لذلك يسمون يقولون عبيد الصلاطين أو غيرهم ويجعلون الباب واحد ويقولون وإن أطعتموهم إنكم لمشركوا الطاعة هنا المقصود بها كما فسرها شيخ الإسلام تيمية قال طاعة العلماء والأمراء على قسمين قضاء العلماء والأمراء على قسمين. قال يعلمون أنهم بدلوا فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله. وتحريم ما حل الله فهذا كفر يعلمون أنهم بدلوا فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله فهذا كفر وهذا يسمى ماذا استحلال أي أنه يعرف أن هذا الأمر حرام مثلا يأمر الحاكم بالغرباء وهو في نفسه يعرف أن الربا ماذا حرام لكن سمع الحاكم قال الربا حلال قال خلاص أنا اعتقدت أن الربا حلال فهذا أطاع الحاكم أو ما أطاعه وقع في كفر ماذا الاستحلال النوع الثاني قال اعتقادهم ثابت مع طاعتهم في المعصية اعتقادهم ثابت لا يتغير مع طاعتهم في المعصية فهذا له حكم أهل الذنوب يعني أن الحاكم قال افعلوا الربا أو أجاز الربا هو يعتقد أن الربا حرام حتى وأخذ هذا الربا مع اعتقاده أنه فعل ماذا معصية حرام هذا هل يكون كافر؟ لا يكون كافر. فإذا طاعة الأمراء والعلماء على هذا التفصيل، إذا طاعه في المعتقد استحل هذا كفر، وإن طاعه مع ثبوت الحكم الشرعي في قلبه، لكنه عصى الله وطاع الحاكم، فهذا ليس بكفر، بل هو معصية من كبائر الذنوب. وهذا راجعه في الفتاوى في الجزء السابع في الصفحة سبعين. إذن هذا الباب يفيدنا قاع يعني أمر مهم وهو أن سلف رحمهم الله تعالى لا يقدسون التقديس المطلق للعلماء ولا للأمراء. إذن هذا الباب فيه رد على من يصف أهل السنة بأنهم عبيد السلاطين وغيره لا نحن نقول أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بل أن من طاعته إذا أطاعته في المعتقد أصبحت كافر وأنهم لا يطيعونه في معصية الله لكنهم لا يرون الخروج عليه كما هو معتقد السلف وهذا الباب أيضا فيه الرد على المقلدة الذين يرون أن القرآن والسنة لا ينظر فيهما ولا يستدل بهما إلا المجتهد ثم وضعوا للمجتهد شروط لا يمكن أن تتحقق كما ذكر أهل العلم قالوا لا يمكن أن تتحقق حتى في الصحابة فجعلوا الناس كلهم ماذا؟ مقلدة حتى يقلدونهم في أقوالهم ولا يخرجون عن مذاهبهم. قالوا لا يجوز النظر في القرآن والسنة إلا للمجتهد طيب أريد أن أكون مجتهد قالوا المجتهد لابد أن يكون عارف للتفسير كله دقيقه وصغيره عارف للغة كلها دقيقها وكبيرها حافظ لقواميس اللغة حافظ للقرآن كله عارف لناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابه يعني العلم كله فهذا لا يمكن أن يتحصله إلا أقل الناس فإذا الناس كلهم ماذا يبقون على على التقليد نعم نقرأ الشرح قال رحمه الله تعالى باب من أطاء العلماء والأمراء في تحليل ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله وباب قوله قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ووجه ما ذكره المصنف ظاهر فإن الرب والاله هو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي يعني باب قول الله ألم ترى يعني الباب الذي بعده هو شرح البابين جميعا نعم وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى بحيث تكون الطاعة كلها تبعا لطاعته فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه وجعل طاعتهم هي الأصل انتبه على قوله ماذا على هذا الوجه إذن إذا لم تكن على هذا الوجه فهي تكون من باب ماذا المعاصي وليست شركا لا. فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه وجعل طاعتهم هي الأصل وطاعة الله ورسوله تبعا لها فقد اتخذهم أربابا من دون الله يتألههم ويحاكم إليهم ويقدم حكمهم على حكم الله ورسوله فهذا هو الكفر بعينه فإن الحكم كله لله كما أن العبادة كلها لله، والواجب على كل أحد ألا يتخذ, و... يتخذ, يتخذ غير الله حكما، حكما، حكما، ألا يتخذ غير الله حكما، والواجب على كل أحد ألا يتخذ غير الله حكما، وأي رد ما تنازع فيه الناس إلى الله ورسوله. وبذلك يكون دين العبد كله لله وتوحيده خالصا لوجه الله فيه مسائل لا في كلام تاجي في عندكم كلام باقي؟ وكل من حاكم إلى غير حكم الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت. وإن زعم أنه مؤمن فهو كاذب فالإيمان لا يصح ولا يتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه وفي كل الحقوق كما ذكره المصنف في الباب الآخر فمن حاكم إلى غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك ربا وقد حاكم إلى الطاغوت نعم هذا سيأتي في تفصيله في الباب الذي يليه أن الحكم ليس على وجه واحد حكم بغير ما أنزل الله ليس على وجه واحد بل فيه تفصيل وهذا الذي تدل عليه أخوار السلف نعم. فيه مسائل الأولى تفسير آية النور الثانية تفسير آية براءة الثالثة التنبيه على معنى الإبادة التي أنكرها عدي الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر عمر وتمثيل أحمد بسفيان في, في الإشارة إلى أنه مهما علت منزلته لا يجوز تقديم قوله على قول الرسول صلى الله عليه وسلم الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين نعم اصبحت الاحوال انه انتقلت الى حتى تقليد من هو اجهل الناس وهذا كما تشاهدون في الطرق الصوفية وغيرها نعم باب الذي يليه هو تابع للباب السابق لكنه نعم قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يغفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وقوله وإذا قيل لهم لا تسلوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقوله ولا تسلوا في الأرض بعد إصلاحها وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النوبي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإثناد صحيح وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خسومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفق أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال الآخر إلى فعب بن الأشرف ثم ترافع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله إذن أورد المؤلف هذا الباب أراد به التحذير من التحاكم إلى غير الله تحذير من التحاكم إلى غير الله سبحانه وتعالى وأن الواجب هو التحاكم إلى الشرع وأن الواجب هو التحاكم إلى الشرع وهذا أمر مقرر في أصول الدين أن الواجب هو الحكم بالشريعة وأن عدم العمل بالشريعة وعدم الحكم بها أنه كفر لكن هذا الكفر منه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو كفر أصغر وهذا ما نص عليه السلف في تفسير قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فهؤلاء هم الكافرون قال ابن عباس كفر دون كفر وقال ليس الكفر الذي تذهبون إليه وقال ليس كمن كفر بالله ورسوله وملائكته أي أنه كفر أصغر هذا هو الأصل في التحاكم إلى غير الله فإن استحل الحكم بغير ما أنزل الله انتقل إلى الكفر الأكبر إن ساوى بين حكم الله وحكم غيره قال ليس هناك فرق كلها سواء. فهذا كفر أكبر. إن قال الحكم بغير الشريعة أفضل من الحكم بالشريعة حتى وإن حكم بالشريعة فهذا كفر أكبر إذن إذا جحد إذا استحل أو ساوى أو فضل فهذا يكون من نوع الكفر الأكبر أما إذا حكم تبعا للهوى والشهوة ويعني دخول الطمع الدنيوي غير ذلك تنازل للناس فهذا يكون من باب الكفر الأصغر لا نخفف من هذه المسألة لأنها من كبائر الذنوب لكن لا نحكم عليه بالكفر لمجرد التحاكم إلى القوانين الوضعية فهذا التفصيل هو الذي نصف عليه عدد كبير من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين وأحصيت من أهل العلم من فصل في هذه الآية أكثر من خمسين عالم من عهد ابن عباس وطاووس وعطاء إلى علمائنا المعاصرين الشيخ ابن باز بن عثيمين وبقية أهل العلم كلهم على هذا التفصيل وأما من قال إنه حكم واحد فهذا هو الذي يقول به الخوارج ويدينون به ويقررونه لأجل تكفير حكامنا أما الآية التي ذكرها المؤلف فالآية الأولى تصف حال المنافقين الذين وصلوا إلى الكفر الأكبر لم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا لكنهم في الحقيقة ما ما آمنوا إذن هذه الآية في المنافقين لكنها تدل على خطورة التحاكم إلى الطهوت وإلى غير الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أي أنهم بجهلهم يزعمون أنهم مصلحين لكنهم في الحقيقة مفسدون إذن هؤلاء الذين يحكمون بالقوانين الوضعية أو بغير الشريعة يزعمون أنها أصلح ويصلحون بها المجتمع وأنها تصلح لزماننا لكنها في الحقيقة ماذا؟ إفساد لأن الصلاح لا يكون إلا في الحكم بالكتاب والسنة وهذا فيه التحذير من أهل الأهواء الذين يخدعون الناس بأقوالهم ويزخرفونها بأنها هي الصلاح، كما يفعل الخوارج يخرجون على ولات الأمر يزعمون أنهم يصلحون يريدون الإصلاح والشريعة لكنها في الحقيقة زخرف قول وكذب يخدعون به الناس. أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ أي هل يريدون حكم الجاهلية استفهام استنكاري ثم ذكر حديث ابن عمر وهو حديث لا يصح وابن رجب رحمه الله يقول تصحيح هذا الحديث بعيد جدا لكن معناه صحيح أن الإيمان لا يكمل حتى يكون هواه تابع للكتاب والسنة يقدم الكتاب والسنة على هواه ذكر تصحيح النووي لكنه حديث ضعيف مثل ما ذكر ثم ذكر سبب نزول هذه الآية ألم ترى إلى الذين يزعمون وذكر سببا سبب الأول ما ذكره عن الشعب أن منافق اختصم مع يهودي فقال المسلم نذهب قال المناء اليهودي نذهب إلى محمد لأنه لا يقبل الرشوة وقال الآخر لا نتحاكم اليهود حتى يرشيهم ثم اتفقان يأتيان كاهنا إلى من جهين ويتحاكمان إليه فإذن هذا منافق وليس بمسلم والآية الثانية وهذا يدل على أن المنافقين أشدوا خطرا على الإسلام من اليهود والنصارى والسبب الثاني أنها نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهم نترافع إلى النبي وقال إلى كعب بن الأشرف وهذا من اليهود من زعماء اليهود كعب بن الأشرف الذي قتل, قتل قتله محمد بن مسلم وغيره من الصحابة دخل عليه في داره ثم ترافع إلى عمر ثم عمر قتل هذا الذي لم يرضى بحكم رسول الله يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في القصتين نظر القصتين نظر من حيث الإسنات القصتين نظر من حيث الإسنات وإن كان المعنى قال ولكن المعنى صحيح أنه يجب أن يتحاكم إلى الشرع والسبب الصحيح وهو الذي صححه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كتابه صحيح سباب النزول ما ورد عن ابن عباس قال كان أبو برزة الأسلمي كاهنا أي قبل إسلامه كان كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فتنافر إليه أناس من المسلمين فأنزل الله ألم ترى إلى الذين يزعمون قال كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فتنافر إليه أناس من المسلمين إن يتحاكموا إليه فأنزل الله هذه الآية أذرواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وقال ابن حجر سنده جيد وصححه أيضا الشيخ مقبل في صحيح أسباب النزول إذا نفي الإيمان عمن لم يحكم بما أنزل الله أو وصفه بالكفر يدل على أنه كفر أصغر بحسب أحواله وأما نفي الإيمان كما في قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال السمعاني رحمه الله في تفسيره في تفسير قوله فلا وربك لا يؤمنون يقول السمعاني تفسيره مطبوع معنى الآية لا يكمل إيمانهم حتى يرضوا بحكمك وينقادوا لك. يعني يكفرون لما يكفرون. لا يكفرون. إلا إذا بلغ مرتبة الكفر الأكبر. مثل على على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. مسائل. هذا الشرح شرحه الشيخ. استأدي رحمه الله تعالى لكن شرحه يحتاج إلى زيادة إيضاح في قضية الحكم بغير ما أنزل بغير ما أنزل الله. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الفاضود الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الثالثة تفسير آية الأعراف. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى الثالثة تفسير الإيمان الصادق والكاذب السابعة قصة عمر مع المنافق الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا النبي لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعم بهذا نكتفي والله أعلم صلى الله عليه وسلم عن نبينا محمد الله أكبر يقول السعال الذي يبني البناؤون هل لهم أجر بناء المسجد إذا أخذوا في ذلك أجرة العمل هل هم داخلون في حديث من بنا لله بيتا بنى الله له بيت في الجنة طبعا هذا أجره ليس كأجر المتبرع نفسه لكن هذا العمل وإن كان يعني هذا العمل تتنازعه النية قد يقلبه إلى عاده إذا ما قصد إلا الأجر الدنيوي والأجرة لكنه يحتسب لله عز وجل وإن كان يأخذ أجرة لا يضره ذلك لكنه يحتسب لله في هذا العمل في إتقانه في سرعة إنجازه إن شاء الله أنه يدخل في هذا سأكم الله خير